121. Aferman ziyin له suuk عمله فرآه حسنا 122. فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء 123. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات 124. إن الله عليم بما يصنعون والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فتثير سحبا فسقناه إلى بلد ميت فأحييناه فأحيينا به الأرض بعد موتها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 وما تحمل من anak ولا تضع kamu بعلمه وما يعمر من pengetahuan. ولا ينقص من عمره membesar في كتاب Janganlah ذلك على الله يسير وما يستوي البحران هذا عذب فرات membesar أغش رابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحمة طرية وتستخرجون حليا وتستخرجون حليه تلبسونها وترنفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يُنْزِلُ اللَّيْلَ فِيهَا نَهَارًا وَيُنْزِلُ النَّهَارَ, النهار فِيهَا لَيْلًا وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ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 الله هو الغني الحميد إِيَّاْشَ يُذْهِبُكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ وَمَا دَالِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ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 وَمَن تزكى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظُّلْمُ وَلَا الْحُرُوبُ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ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 وَأَيُّكَذِّبُكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ Ahlam tera'anallahazal min al-sama' ima'at, fa'akhwa jana'bihi thamarat mukhffilun alwainuha, wamil al-jibal jududun bi'zul wa hamru mukhffilun alwainuha, wagrabi busud.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 124. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير 125. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور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 أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فدوقوا فما للظالمين من نصير إن الله عالم غيب السماوات والأرض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 فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان علما قديرًا ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها ما ترك على ظهرها من دابة